فجعل لهم إِلَّا ذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ضانوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين ضانوا سمعنا فتى يذكوهم يقال له ابراهيم ضان فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون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 قَالُوا أَفَتَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُم شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُم ۚ فَذَرُوا۟ ٱللَّهَ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَٰهِيمَ وأرادوا به كيداً فاجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وَكُلًا جعلنا صالحين، وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُحِينَا إلَيْهِمْ فِعْلًا الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٍ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِينَ فَاسِقِينَ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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ وَنَمُ الْقَمْ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيِّرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 وأتيناه أهلهم ومس لهم معهم رحمة من عيدهنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم